رحمه الله على مشروعيه بل على وجوب الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهي قوله سبحانه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبق أن تحدثنا عن المواتر التي تشرع فيها الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم نريد الحديث عن السبب وعن العامل الذي من أجله صلى الله سبحانه وتعالى وملائكته المقربون وأمر سبحانه وتعالى المؤمنين بالصلاة على هذا الرسول العظيم والمعنى كما قلنا البارحه انه اصبح العالم العلوي والسفلي كله يلهج ويدوي بالصلاه على رسول الله وبدون انقطاع كما يدل عليه هذا العام المضارع التجددي الدوام التجددي ان الله وملائكته يصلون يصلون باستمرار إلا أن تقوم الساعة يصلون على الدنيا. لماذا الصلاة على هذا الرسول العظيم؟ العوامل عدة من جملتها أنه كما قلنا في درس سابق أنه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا وكان أصدقهم حديثا وكان أرجحهم عقلا وكان أبعد الناس عن السفاسف وعن الفواحش وكل ما يدنس الرجال ويكفي الثناء عليه قول ربنا سبحانه وانك والخطاب سيدنا رسول الله وانك لعلى خلق عظيم سبق ان قلنا عبر بعله كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استولى على الاخلاق كلها اخذها بكلكلها وما ترك لغيره منها شيئا وكان عليه الصلاه والسلام يقول بعثت لاتمم مكارم الاخلاق معناه كل المكارم التي سبق بها الانبياء والمرسلون وسبق ان دعوا اليها اخذها وزاد عليه الصلاه والسلام. حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول من أراد أن يعرف أخلاق رسول الله ويستوعبها فليقرأ كتاب الله. كان خلقه القرآن. كان مسحفا يمشي على الارض وتون في مدرسته الشريفة مصاحف. يمشي على البسيطة. ما هي من أوراق مكتوبه بالمداد وإنما هي من صفحات القلوب مكسوبة عليها بقلم القدرة فكانوا مصاحب سمشي في الناس وإنك لعلى خلق عظيم وسيد عائشه رضي الله سأقول كان خلقه القرآن يعني كل خلق فاضل أمر به القرآن إلا والرسول صلى الله عليه وسلم متمسكا به ومصدق له. وكل أمر أمر به القرآن إلا ورسول الله يطبقه. وكل نهي يزجر عنه القرآن إلا رسول الله يصوبه. وكل خبر يخبر عنه القرآن إلا رسول الله يصدقه. خلاص كان مس. فمن أخلاقه عليه الصلاة فكان المثل الأعمى في الخلق الانساني فمن أخلاق هذا الرسول العظيم الثواعبة فكان السيد المثوابين فكان لا يحب أن يقام له في عليه الصلاة والسلام وكان يقول لا تقوموا لي كما يقوم كما تقوم الاعاجم يعظم بعضها بعضا لا وكان اذا دخل يجلس حيث انتهى به المجلس كان لا يتميز في مجلس صحابته عليه, عليه الصلاه والسلام اذ مشته تواضعه مرة جاء معاذ رضي الله عنه من الشام فقال له يا رسول الله إني رايت في الشام العظماء يسجدون لملوكهم فأنت أحق بهذا السجود يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام لو كان السجود لأحد, يجوز لأحد لأمرت المرأة أن تجدها لزوجها إذا في هذه الشريعة وفي هذا الدين لا يجوز السجود للبر نعم في, ال... في الأمم السابقة كان السجود التحيه ولذا الملائكة سجدوا لآدم سجود ش... التكريم والتشريم لا سجود العبادة والتحقيق. نعم ذلك السجود القديم وكذلك يوسف أخوات يوسف وخروا له سجدة لكن في شريعتنا لا فالسجود في شريعتنا خاص لمن؟ يا أيها الذين آمنوا ارتعوا واسجدوا واعبدوا لمن؟ ربكم للذي رباكم للذي خلقكم ورب اجسامكم ورب أرواحكم ثم هو سبحانه ما ترككم وشأنكم بل انزل أنزل كتابا مربيا وأرسل رسولاً مربياً أنزل كتابا تربويا يجب أن نتربى على هذا الكتاب ومن اختار كتابا آخر لتربية نفسه أو تربية أولاده أو تربية بيته فقد ضل سواء السبيل فالكتاب التربوي هو هذا الكتاب العظيم والرسول المربي القائد هذه الأمة من؟ سيدنا رسول الله وأقول واربوا ربكم اركاؤوا ربكم اركاؤوا بربكم وجودوا بربكم واعبدوا كان عليه الصلاة والسلام كما قلنا سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام كان يخصف نعله ويرقع ذوبه ويحنب شاته ويكون في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام. كانت الامه توقفه بالشارع فلا ينصرف عنها حتى تكون هي التي تنصرف. جاءتهم رأة وقال كان يداعب الصحابة رضوان الله عليهم صلى الله عليه وسلم. جاءتهم وقالت له عجوز كبيرا قالت له يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة. فقال لها مداعبا إن الجنة ليست فيها عجائز فاخذت تبكي وتبكي قال لها ما يبكي قال يا رسول الله قلت الجنه لا يدخلها العجائز قال لها انك لا تدخلينها وانت عجوز بل الله سبحانه وتعالى يجعلوك شابه اما تقرئين قوله تعالى انا أنشأناهن الناس فجعلنا هنا أبكارا عربا أترابا سن واحدة 33 اللي صغير يطلع ل33 واللي كبير يطلع ل33 وقلنا لكم في درس سابق كل واحد كل مؤمن عنده زوجتان في الجنة من نساء الدنيا أما من نساء الاخره من حور العين فعلى حسب الأعمال وعلى حسب الدرجات إذن من أكثر في الجنة واش النساء الرجال النساء والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بالنسبة إلى جهنم أطلع عن الله على جهنم فرأيت أكثرها النساء هذم اللي في البلايا وهذا من اللي في من اللي في, في الشوارع والازقه هذا ما قد يعمره يعني حب عراح رسول صلى الله عليه وسلم بليلة الإسرائي والمعراج قد أطلع عن الله ثلاث ألبير صنور صنور أسفله وازر علىه ضير فالطلعت عليه وإذا فيه نساء ورجال هراء اللي كانوا في البلايا كلهم بجمعون الله في به فإذا اشتعلت النار وتسقدت علو وضوضوا غوطوا صرفوا وإذا همد صبر هذا هذا عدده في البرزق الآن نسأل الله العافيه نعم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تطروني من تواضعي يقول لا تطروني كما أترس النصارى عيسى بن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله كيف لا تطروني اي لا تبالغوا في مدحي حتى ترفعوني فوق منزلتكم كما فعل النصارى بعيسى حتى ادعوا فيه الالهيه وقالوا إنه ابن الله بل قالوا إن الله هو المسيح تعال الله وعقولوا ملوء كبير قال لا تتروني كما أترس النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله ولذلك رب العزة ما مدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف أعظم من العبوديه ولذلك خاطبوا في مواطن شريفة في مواطن في حديثي عن الاسراء والمعراج بما خاطبوه؟ بقوله سبحانه سبحان الذي أسرى بعده أنا قلت لكم رئيس دولة كبير عظيم يقول فلان خوادم الأرضي مدحل لذا؟ ما شاء الله؟ يأتي الملايين ممارية ليش لكي يدرك هذه الإضافة؟ هذا البشر للبشر فكيف خالق الكون والجائنات خالق البشر سبحان الذي أسره بيش؟ بعبده الله أكبر رب العزة يقول في سيدنا رضي الله بعبده لا إله إلا الله ومن هذه الصفة أو هذا المعنى هذا التركيب العظيم ما فهمه مش بيقول. ولذلك أنكروا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أسره ليلة واحدة من مكة المكرمة الى بيت المقدس في ليلة وهم يقترونها في شهر كامل لهم ما تدبأوا لقوله سبحان الذي أسره بعبده فالنبي عليه الصلاة والسلام ما له طاقه قوية حتى يستطيعوها بقدرته وقوتي أن يسرئ أو أن يسرئ ليلاً بقوة الله ما الذي اسرى به الله وهذا فيه ما ها؟ ما يوري في العجب لا أنسى إذا قلت لي مثلا أنا هذه السنة صبي هذا في عمره شهر حججت به إلى بيت الله الحرام ووقفت به في عرفات وفي مينة وزرت مجد رسول الله في مدينة تكذب ياتينا العجب يعترين العجب بهذا لا ليه لانه ما هو بذاته وقوته هو الذي حج وهو ابن شعر. فكذلك والله امه الاعلى ربنا يقول سبحان الله هو ان يسبح وان يعظم وأن ينزه ان تكون له قوه ان تكون قوه لاحد مثل قوته سبحانه. سبحان الذي اصل بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ليلا ومن المسجد الاقصى الى السماوات العينة السماو الأولى والثانية والثالثة إلى سترة المنتهى إلى حيث يسمعها صريف الأقلام الناس من قبل كانوا يمشون رب يعني للحج في ماذا على الجمال وعلى البغار والحمير لا وبعدين كم كانوا يستغيقون رب الله سبحان الله يستغيقون ثلاث أشهر أربعة أشهر ستة أشهر وأربعة سنة كاملة كذا ولا لكن لما اخترعت إيش السفن وثم السيارات صار الإنسان يقطع هذه الفياد في كم في مدة خمسة عشر يوما سبحان الله وأربعة وعشرين أشهر أو أقل خلاص عجب بعدين اخترع إيش الطائرات كم يقطعها بقوتيه لا. ست ساعات وما ندري. ربما اخناش نفاتة ساقطع فيك بص. خلاص الله قادر الهداء. فهذه قدرة... قدرة ايه? قدرة البشر. وطبعا قدرة البشر من قدرة من? من قدرة الله. الله هو الذي اقدرنا. اذا ما بنونا بقدرة الله عز وجل? قدرة الله لا تحدد. طليقة. كان سبحانه وتعالى قادرا عن ان ينقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى من ال... من بيت الله الحرام الى المسجد الاقصى الى ما فوق السماء في خلاص ثاني بعقل من الزانيه قادر عليه والله قادر ومثاله في حياتنا العقل العقل الذي خلق الله لنا يقول يعني اسرع أسرع ما أزلهم هو سرعة الضوء في الم... في الماديات الأخصة الروح ياس في الماديات ياس أسرع ما هناك هو الضوء سرعة الضوء سوقنطر يعني في الثانية في الثانية الواحدة بيش بيه يهو بي... بي... بس... بس... بس... سلسلين وستين آلاف وكما يقولون يعني. يعني لكن العقل في الروح ياس. العقل أسرع دلان يمشي مميريكا والروسيا وكانوا يطبع نفوط السماوات الصماوات ويمشي من تغير إلى الآخرة ويمشي في أحيان كذا كده... هذا من خلق ما؟ هذا في يعني في نطاق في نطاق النطاق البشري فكيف يخالق البشر سبحانه لكن اعطاه ليلى ليش ليرى من ايات ربه الكبرى مش يمد في واحد الوقت اللي يشوف اللي يشوف ما مال يوجد وراى الله عز وجل اشياء سبحانه فاعطاه لي المدة ما كانت لي من بالحقيقه ولا اعطاه قلنا هذه المدة ليش ليرى امور ما يمكن ان يراح الا الى الذهب النور نعم اخواني اذا من سواد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول لا تطروني كما اثرت المسامه عيسى بن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله اكبر مدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واكبر صفة مدح الله بها هي صفة العبوديه في الاسراء والمقرآن وكذلك في قيام الليل وإنه لما قام عبد الله الغروب وفي المقام الوحي فأوحى الى فأوحى إلى عبده ما أوحى سبحان الله من هنا يعني من هنا عقب على البوصيري رحمه الله بصيري هذا الذي نقرأه بردته وهمزيته عقب عليه وحصربوا عليه في غلوه في قوله فإن من جدك الدنيا ودرستها، ومن علومك علم اللوح والقلم حتى بعض العلماء يا شيخ ماذا تركت لله فإن من جدك الدنيا يعني الدنيا ما الذي جاد بها ما الذي جاد بالدنيا الله لكن بسرى قرءنا رسول الله فإن من جدك والخطاب لمن رسول الله فإن من جدك الدنيا ودرسته يعني الآخرة يعني أن رسول الله أنعم علينا بالدنيا وبالآخرة هكذا عودوا ولا هذا ما استدركوه على البوصيري وقالوا له قد غلوت وجازوت الحد والله عز وجل يقول ولا تغلو ولا تغروا في دينكم ولذلك بعض العلماء اصلحوا هذا البيت ومن جملة الشيخ عبد الله بن الصديق رحمه الله عليه كان يعترض على الشيخ يعني تعرفون هذا انت ايوه ومن غلو الشيخ البوصيري ايضا قولوه لو نسبت قدره اياته عظما احيى اسمه حين يدعى دارس الرمم ما معنى الكلام يقول قدر صليت الله سماع يقول اعلى من معجزاته، من كل معجزاته وأعلم معجزة لرسول الله أشياء القرآن. أعلم معجزة وأعظم معجزة وأقدس معجزة وأجل معجزة. وأضخم معجزة لرسول الله هي هذا القرآن. كل معجزات الرسل قد انقرضت وماتت. بموت أصحابها وهم الرسول عليم الصلاة والسلام لكن مؤجزة سيدنا رسول الله مؤجزة الخلود كتاب الخلود ما زال يتحدى البشرية منذ بئذة سيدنا رسول الله لأن تقوم الساعه وها هو الآن يتحدى الجن والإنس أن ينزوا بأقصر صورة من مثله تعرفوا اكثر صورة من مثل اذا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابصر اذا استطاعت البشريه ان بمثل هذا الاسلوب الرباني بطلت مجيده رسول الله استطاعوا وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا بذور العظام التشريفيه لرسول الله وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فازوا تحدي فازوا بصوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ويقولوا صادقين من الجل والكس ثم يقول فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا الله حقوق حاول منذ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يحاولون وما ستطاعوا جاء من مقفع الزنديق حاول معارضه القرآن وانتفق مع مجموعة من الملاحدة أصحابه كما يعني حافظ للمتصريخ في بيت فقال لهم اعطوني مدة, مدة ستة اشهر فانا اعارض لكم هذا القرآن واعطوه مجدر وخلاب نفسه وباء ستة أجهر جاءوا إليه واتى بي يجدونه البز كله اوراق ممزقه اوراق ممزقه مبعثره هنا وهناك قالوا ماذا فعلت يا شيخ قال لهم لقد عجزت كيف قال لهم كل ما كتبت في معارضه جمله من جمل القران ووازنت بين كلامي وكلام ربي وإذا بأهد نفسي عاجدا وخصوصا عندما وصلت لقوله تعالى يا أرض بلعي ماءتي ويا سماء أقلعي وغيب الماء وقضي الأرض وستوس على الجودي فخررت ساجدا لفصاحة هذه كلام رسول الله عرب الناس كلام لنا في أحاديث مكذوب على رسول الله تعرفون هذا ولا لا أحاديث مجلدات في الكلمة على رسول الله هل فيه مجلد هل فيه ورقة يدعي أحد عبر التاريخ أنه عارض به كتاب الله هل وجدتم هذا كلا ثم كلا وألف كلا مات المجلد ليش لأن الأحاديث يا كلام رسول الله كلام البشر. لكن هذا الكلام القرآن كلام ما؟ كلام خالص البشر. وكل شيء مصدره من الله معجز كما قلت لكم مرات هذه العين من خالقها؟ يستطيع البشر أن يزي بمزليان؟ هذا اللسان من خالقه؟ يستطيع العالم أني أتي بالمثله هذا الصوت الناتق ببسم الله الرحمن الرحيم الناتق في إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أهل البشرية تستطيع خلق هذا الصوت قولوا الله يعلم كل ما قل كل شيء من الله معجز زباة إن الذين سدرون من دون الله ولو جبريل وميكال ويصرا من دون الله ودون الله الملائكه المقربون والانبياء والمرسلون والعلياء والصالحون إن الذين سدرون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو يجتمعوا ذبابا إذا كل ما هو من الله فهو قاجز هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه إذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما عثرت النساء عيسى بن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله قالوا للوزير حينما قلت لو نسبت قدره آياته عظام يعني قدره الله صلى الله عليه وسلم يقول هي أعلى من آياته ومن آياته بل من أعظم آياته كتاب ربنا الله يقول أنت تقول قدر رسول الله أعظم من آيات الله وأعظم من كتاب الله هكذا نعوذ بالله قدر رسول الله عظيم عظيم وعظيم وعظيم في الملايين من العمر. لكن لا تصل إلى أرصاة الله والقران كلام من كلام الله فله من العظم مثل موصوف به اوصاف الله عظمها مثل عظم الله سبحانه وسبحانه حاول بعض الشراح ان يقولوا هذه لا بد من التنبيه عليها حاول بعض الشراح شراح البورده ان يقولوا هذه يستفيد منها طلاب العلم ان شاء الله معنى طلاب العلم أقول لطباب العلم سنبه يقول بعض الشراح قصده القرآن ولكن القرآن فيه عندنا نوعان كلام الله يقول نوعان كلام الله بمعنى الكلام النفسي وهناك كلام الله وهو هذا القرآن يقول هذا يقوله وهذا الذي قرناه في هم البراهين وقرناه كذلك في السلسي وقرناه في التوحيل عشر أنهم يقولون هذا القرآن يسمى كلام الله مجازا لا على الحقيقة كيف مجازا يقولون إنه دا كلام الله موت كلام الله هو بذاته حقيقة هذا القرآن كل موت لم الله حقيقة بل يسمى كلام الله مجازا من باب تسميه الدان باسمه المدلول فالمدلول هو الكلام النفسي فهو الذي لا يمثله شيء اما القران هذا الذي يدل على الكلام النفسي هذا طبعا قبل رسول الله اعظم منه وعليه فالقران هذا عندهم ليس كلام الله على الحقيقه ليش؟ لان فيه حروف وفيه جمل، وفيه كلمات وفيه تقديم وتاخير وفيه اعراض وفيه بناء وكلام الله عن عنا اذا هذا القران ليس كلام الله على الحقيقه نقول اعوذ بالله أعوذ الشيطان الرجيم. ان هذا القرآن كلام الله. الله تكلم به. سمعه جبريل من الله. وجاء به جبريل الى رسول الله. وسمعه رسول الله من جبريل. والصحابة جميعا سمعوه من رسول الله. هذه عقيدتنا وعليها نموت. وتنبهوا اخواني. اياكم ثم اياكم احضروا. أن تعتقدوا أن هذا القرآن ليس كلام الله على الحقيقة بل تصميته كلام الله باستفداده لا نقول كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله وكلَّم الله فالله يتكلم إذا شاء وكلم الله موسى تكليما لقى تكليما حتى يرتفع على المجال وتثبت إيه الحقيقة فالله يتكلم. وتكلم بهذا القرآن. ومنذ كان وهو يتكلم. اذا هذا من غلوب البوصيري رحمه الله. وهو سناف معكم رسول الله لا تكروني. كما اترس النصارى عيسى بن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله رسوله. من صوابع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بل كان يحث عن الصوابع ويقول ان الله اوحى الي ان تواضعه حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد ومن جمله كلامه عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه كما قلنا في درس سابق لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ضره من كبر وبقي لنا بنحث هنا وهو أن هذا الحديث بظاهره يقصدي أن الإنسان إذا كان فيه جزء ولو صغير من الكبر يكون من أهل النار مخلدا فيها مخلدا فيها هكذا؟ لا بل معنى الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ضرة من كبر يعني وهو ملوث بها ما يدخل الجنة لأن الكبر لوثة لوثه قذرة والجنة طيبة لا يدخلها الا الطيبون فصاحب الكبر ولو ذره من كبر لا يدخل جهنم لا يدخل الجنة حتى ينقى ويصفى وعندنا في الإسلام المكفرات عشرة بل تزيد على العشرة منها التوبة قديس من الحسنات ومن السيئات ومنها دعاء المؤمنين دعاء المؤمنين ومنها بعد يعني الهدايا التي تهدى للمؤمن بعد موته ومنها شدة الموت ومنها ايضا فتنة القبر ورد في الحديث الصحيح فتنة القبر مكفرات، وحتى اهوال يوم القيام مكفرات. وايضا هناك عقنطرة بين الجنة والنار هناك فيها مقاصة أشي المقاصة؟ يعني يلسط المؤمنون بعضهم مع بعض فيتقاصرون فيتقاصرون شو المقاصة؟ يعني فعلت بي كذا وأنا فعلت بي كذا فيرد هذا على هذا وهذا على هذا حتى ينقص إذا هذبوا ونقوا ادخلهم الله الجنة ثم هناك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تحمنا منها وهناك شفاعة المؤمنين وهناك شفاعة الملائكة المقربين وهناك عتقاء الله الذين يخرجون من النار لم يقدموا خيرا قط ما قدموا خيرا قط فقط أشهد أن لا ربا الله واشهد أن محمد رسول الله لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا حديث مغاري عُتقاء الله اذا هذا الذي فيه كبر لابد واحدة من هذه أو كلها سبحان الله قد يرحمه الله بها فما يدخل الجنة حتى ينقى وحتى يصفى وهناك من عقيدة السلف الصالح أن مجموعة من المؤمنين المذنبين يدخلون النار يدخلون النار ويحكم عليهم في ساحة محكمة الله بمدة زمنيه النار الله يعلم بها يوم يومان عشرة ايام شهر شهران سنة سنتان عشرين سنة مئات سنة سبحان الله على قدر التصفيه والتنقيه ثم تلحق من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ضرة او مثقال مثقال مثقال مثقال ضرة من ايمان وهذا من فضل ربنا سبحانه ورحمته قلنا يا رسول الله ما هو الكبر حسن احضر قال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق ورفضه ورده هذا هو الكبر يا رسول الله قال نعم الكبر بطر الحق الحق شاخصا امامك ثم ترفضه وترده وتتهم صاحبه بأنه فلام أنه عميل وأنه وهابي وأنه نسراني أو أنه إيش كده ترد الحق وترفضه ليش؟ لأنه هاني معنى كافر صرك كلام رسول الله ورمضيه عرض الحائط وأخذ بكلام الوهابي ما تتساق الله؟ تتساق الله يا مسلم اتساق الله في نفسك وعند الله تستمع الفصول نعم الكبر بطر الحق كل الكفار القدماء والحدثاء سبب كفرهم الكبر وكل الملاحدة والعلمانيين والشراكيين والشيوعيين والديمقراطيين و ايش كبرة كل, كل النحل الأرضية سلبوا كفرها وردها لكتاب ربها بل العالم كله يرفض ويرتل كتاب الله عز وجل ويرمي به وراءه ظهرية ليش كبرة على الله ما رضي الغرب ولا الشرط ولا من صار في الفلك في فلكهم ما ردوا بهذا الكتاب فكتاب الله مهجور ويوم القيامه يكون خصماء امام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول يا رب ان قومي هؤلاء اتخذوا هذا القران مهجورا اهجروا مدارسته هجروا فتكبره هجروا حفظه هجروا العمل به هجروا الالتزام به هجروا الدعوة إليه هجروا الحكم به هجروا التحاكم إليه يا رب ان هؤلاء اتتخذوا هذا إن قوم يتخذوا هذا القرآن مهجورة نكون ليدف الله خصماء رسول الله نصال الله العالم كله رجل هذا الكتاب ورفض هذا الكتاب وحرم هذا الكتاب لماذا؟ والله لو كان من الشيطان لقبلوه وجعلوا له بقعة في الكرة الأرضية ولكن لما كان من الله كل شيء من الله هم ضده الكبر بطر الحق فالشيطان اللعين بماذا كفر بالكبر بالكبر سكبر على امر الله رفض امر الله ما رضي بان يذعن لامر الله واذ قلنا للملائكه اجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابا واستكبر وكان بهذا الاستكبار من من؟ من المؤمنين؟ من الكافرين اذا كل المستكبرين امامهم من؟ الشيطان وشيخهم الشيطان ووجيهم الشيطان قوم نوح او الرسول حارب الشرك والكبر من؟ نوح عليه الصلاة والسلام يقول ربي. اني دعوت قومي الليلة. لما جئ قدم الحساب. 950 سيارة. لما نفدت جاء يقدم الأوراق. أوراق الحساب. فقال يا ربي. انك ربي. <تصفيق> إني, دعوت <قومي. تصفيق> اني دعوت قومي ليلة وعائل. ولكن لا يبدأ أن يقدم. اني دعوت قومي ليلة ونهار ولكن يجب ان يكون هناك من يكون دعوهم من لهم جعلوا من في هناك واستوشوا يكون هناك من ما هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون اصل الكفر واول معصيه عصي الله بها هي الكبر والكبر على الله قلنا الله قوم نوح لما جاء نوح عليه الصلاه والسلام يقدم الاوراق لله عز وجل ويعتذر عن هذه المدة طويلة 950 سنة وما آمن معه إلا قليل حتى قيل ربما 6 نطر أو 12 نطر او أو 80 على كل حال الميار من جملة ما قال يا رب هؤلاء اصروا واستكبروا استكبروا هل السين طلب طلبوا اي طلبوا الكبر طلبوا ان يكونوا كبراء عظماء اعلى من ان يرتقوا لاوامر الله واعلى من ان يتبعوا نبي الله نوح عليه الصلاه والسلام راوا انفسهم اعلى هم الذي هم أحق بأن يضعوا منهاجا لحياتهم هم حسب ما يتركونه هم اما ان يضعه الله وان ياتي بها رسول من عند الله فهم اعلم من ذلك رفضوا ما اراد فاستكبروا طلبوا ان يكونوا كبار والكبر لمن هو لله سبحانه وتعالى وله دون سواه ولذلك يخدم له وله الكبرياء له دون غيره وله الكبرياء في السماوات والارض الكل عبيد لا فرق بين الكائنات الحية والجمادات الكل في عبادة الله، حتى الأشجار والأحجار والبحار وكل شيء يسبح بحمده ولله يجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس والباطئ ما يرد. الناس الموجودين الان في العالم الا القله القليله من امثالكم ما يعبدون الله اذا قال واسر ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي يقول الله الكبرياء ردائي والعظم صوري جزاري فمن نازعني فيهما قسطت وفي روايه عذبته. ال الشاهد عندنا قال اصر و ما معنى اصر في اللغه العربيه الاصرار في اللغه العربيه هو الحمار عندما يريد ان ينزو على انثاه ايش كيف يعمل كي طمش ودنها كذا وثم ينزو عليها ينزو على قلداء هذا في اللغة العربية هو الإسراء فالله احط قدرهم وشنع موقفهم امام وحي السماء فقالوا هم في الإسراء بالعناد مثل ذلك الحمار الذي يريد أن ينزو على قلداء ويفعل هكذا وينزو عنه فهم في عنادهم واصرارهم مثل صورة الحمار الله أكبر انظر كيف شنعهم سبحانك رب. ينو كلام الله واثار كذلك ايضا قوم عاد ما الذي حملهم على رفض الدعوه دعوه جهود عليه اصرات والسلام الكبر وان عاد وان عاد في الجحرا فكبروا في الارض بغير الحق وهذه صفة كاشفة وأنها في المبيه كبير حق فاستكبروا في الأرض يعني حتى عندهم بغير حق هم لو سألتهم ليه من هل لكم حق والله لعظرهم بان لا عقلوا في فالعالم كله سألوه كله كبريانكم ورفضكم لجريعة ربكم هل لكم الحق في ذلك والله يقولون لنا لا إن أجاب ما يجيبوا. وهكذا وهكذا حتى نصير الى اليهود اليهود لما رفضوا شريعه الله شريعه موسى عليه الصلاه والسلام ليه بل قتلوا الانبياء وصدوا الناس عن سبيل الله وقتلوا الدعاه سبغره دعاه الى الله ليش بالكلمه قال الله لهم في التشنيع عليهم او, او جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم فكبرتم ففريقا تردبتم وفريقا تقتلون وكذلك المشركون الذين كانوا في عهد سيدنا رسول الله ما الذي حملهم على رفض دعوة رسول الله إنه الكذب يقول عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله الا الله يستكبرون يستكبرون يستكبرون وحس المنافقون الذين آمنوا بظواهرهم وكفروا بمواطنهم شلحال حامل على الكبر الاستكبار قال الله عز وجل في وسع المنافقين واذا قيل لهم سؤال يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورائسهم يصدون وهم يستكبرون فقال الله ويل لكل افاك افيم يسمع ايات الله شكرا يصروا سبحانه وأصروا ثم يصروا مستكبراً كأن لم يسمعها وهؤلاء المتكبرون حتى لو أرادوا الإيمان ما يعطي الله الإيمان لنهم لا يريدونه حتى قم سأصرفوا عن آيات عن أصرفهم ليش لنهم ولوثون نجي سولى حبيبين نجي ما يصلح لآية سيلة آية الله نورانية آية الله ربانية ايات الله علويه وهؤلاء شفت صمت عمت اذا الاخوان يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحق اياك ثم اياك ان ترد الحق بعدما تعرف انه حق اياك ثم اياك لا تدخل في الناس هذا جزء السيدي غمط الناس اي احتقارهم وازدراءهم اتسبت المسيئة لنفسك انا انا اعلم انا ازكر انا اطهر انا اكرم انا اطهر الناس كل الناس هلك من قال هلك الناس فهو اهلكهم من قال اناح شيطان. ومن على شاكلته فرعون قال انا ربكم الاعلى. انا ربكم الاعلي ولما اطلق موسى عليه الصلاه والسلام الحيه العصا صارت حيه وانقلبت حيه واذا بربكم الاعلى ها اصرف بطنه ويطلق كل ما في بطنه وقول ابو ربكم الاعلى. على لا حول ولا قوه ربكم لا على اليس <تصفيق> أليس لملك مصر وهذه الانهار تجري من سحتي افلا تبصرون؟ أم أنا؟ أم أنا؟ خل من هذا الذي هو مهين ولا يكاث يمين شو قل أنا؟ إياك ثم إياك أنا قل أنا طبيعي نعم أما أنا؟ قل ففاقة لا ما احلى كلمه انا انا المذنب انا المقصر انا المجرم انا الفقير الى عبد الله انا المحتاج الى رحمه الله هذه كلمه انا جميله ولا لا والله نورانيه والاخرى ظلمانية وهناك فرق شاسع بينهما وما احلى كلام رسول الله حيث كان يقول الله اللهم اغفر لي ذنبي اغفر لي ذنبي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي ما احلاك يا رسول الله ما هو الذنب عند رسول الله وهل لرسول الله ذنوب هو معصوم معصوم لا معصوم وما معنى معصوم الله ربنا سبحانه وتعالى به لكي نتبعه في الصغير والكبير لو كان يذنب لكنا مامورين بان نتبعه في الذنب والله عصمه وحافظه من أن يذنب ولذلك قال وان تطيعوه تهتدوا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا اذا سيدنا رسول الله لا ذم له وكيف يقول علي الصلاه والسلام اللهم اغفر لي ذنبي اهذي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي وزيد الله عز وجل يطمئنه ويقول له بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا فَسْحْنَ لك بِسْحَنُّ ليش؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخذ ما هي ذنوبك يا رسول الله؟ نعم هناك ذنوب ولكنها ليست كالذنوب افتحوا آذانك وبها نقسم إن شاء الله ولعلنا أطلنا عليكم هذه إن شاء الله فيها السماء فيه ذنوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علماء تعرفون أن قدر هذا الرسول عظيم عند الله كذلك ما فيه قدر لرسول من الرسل الصادقين مثل قدر رسول الله ومثل جاه رسول الله فجاه أعظم الجهات وقدره اعظم القدرات كذلك فكلما عظم قدره عند الله وكذلك اياته اعظم الايات قلنا كل, كل الايات قرضت لكن ايات رسول الله قرضت ما زالت خائفه ها هو الكتاب يتحدى العالم ولن تقوم الساعه كل حجه لرساله رسول الله اعطاه اعظم كتاب ونصبه افضل رسول واعطاه من الفتوحات ما لم يعط احد من الرسل وجعل امته خير الامم واكثر الامم عهله في الدنيا اما في الاخره فيكفي ان نذكر ان له المقام المحمود الذي يحمده عليه الاولون والاخرون من الملائكه المقربين والانبياء والمرسلين هذا القدر العظيم وهذا الجلال الكبير عند الله عز وجل الذي اعطاه طوئيها كل واحدة من هذه الوحدات ستطلب الشكر لله كل واحدة من هذه العطايا ستطلب من رسول الله ان يقابلها بالشكر, بالشكر. وهل يقدر؟ وهل يقدر؟ ما يقفل ورسول الله مع طرف بالعيس وقال الله لا أثني عليك أنت كما أثنيت على نفسك ما نستطيع عدم استطاعته هو الذنب. قال الله هنا وقد غفرت لك اللهم أفقنا جميعات الأحزاء سبحان الله ورحمة الله وبرك أشهد الله إلى هذا سبحانه ربك رضي الله ورحمة الله وبرك والسلام على المبصلين والحمد لله يمتعان ورحيانه بفرعة وثم ننصره السؤال الأول يقول الأهل الكريم يقول هل سبب الموقف من بعد ذلك من بعد هذه السيدة اقول ماذا بل ألف كتب في الرضي على الإسلام وكفره بالإسلام والكتب موجودة هذا واحد ثانيا ولذلك عدوا العلماء والصنادقة ثانيا يقول ما حكم الاسلام في رجل ترك وصيه لوالده فقال له عندما اموت اجعل القران الكريم في كفني وادفنه ماري فقام لانه بالوصيه ونفهمه اقول هذا كفر تنفيذ هذه الوصيه كفر كفر بالله وكفر بكتاب الله لان القران او وصيه من وصايا فيها اسم الله تعالى تعالى مع الميت تتحلل جسمه وقدراته وإلى خيره فأحتضر طلق بسم الله عز وجل وبكتاب الله وهذا هو الكفر الأيد بالله والله يقول سبحانه يعني يقول سبح اسم ربك الأعلى ويقول سبحانه ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب اللهم ارحمنا يا رب وانتم فينا يا رب واجب علينا انك سواه الرحيم اللهم امين والحمد لله